بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخيرا ما يهمون صحيح طلقة الدكتور محمد ربادة الدكتور اسماعيل. وفضل لكم نرزي بديل الشيطان رجيب بسم الله الرحمن الرحيم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 يقول المراد بالقواعد الترجيحيه القواعد التي نعملها أو التي نعملها عند الترجيح بين اقوال المفسرين ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين الأولى ترجيح أحد الأقوال على غيره الثانية رد أحد الأقوال ترجيح أحد الأقوال على غيره رد أحد الأقوال ثم يسأل سؤالا متى يكون الترجيح يقول التفسير المنقول إما أن يكون مجمعا عليه أو لا فإن كان مجمعا عليه فلا حاجة إلى الترجيح والإجماعات في التفسير كثيرة وقد ذكر بعضها في مبحث الإجماع في التفسير ومنها تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى واليوم الموعود هذا نقل فيه الإجماع تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى وهذا نقل إجماع المفسرين عليه. فهذان مثالان لما أجمع عليه المفسرون أو فلتقل لما نقل الإجماع عليه شرط ذلك أن ينقل الإجماع عالم بالتفسير موثوق بسعة الطلاع كابن جرير الطبري الله تعالى كابن كثير حم الله تعالى وهكذا إن كان في تلك المرتبة فحكى الإجماع يبقى شرط ثاني شرط الثاني ألا يعارض ذلك النقل يعني فلا يأتي عالم آخر فيقول قد روي قول آخر فإذا حصل الشرطان فنقل واحد من الأئمة الموثوقين من آل التفسير نقل الإجماع على تفسير لفظة بكذا ولم يوجد ما يناقض وما يعارض ذلك النقل فإن ذلك يعني أننا نقول أن العلماء أجمعوا على تفسير قول الله تعالى كذا بكث معايا وان كان مختلفا فيه فالاختلاف نوعان الاول اختلاف تضاد مثل تفسير قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين قيل المجادل هم المسلمون وقيل هم الكفار فالقول الاول يعارض ويضاد القول الثاني صحيح ففي اختلاف وهذا الاختلاف كل قول يناقض يعارض يضاد القول الثاني يقول وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية لأننا لابد لنا من أن نحمل الآية على أحد الوجهين أحد القولين أما النور الثاني من الاختلاف فهو اختلاف تنوع واختلاف التنوع كثير مثال ذلك عائدنا الصراط المستقيم فهذا في أقوال لأهل العلم كلها يرد إلى معنى واحد هذا اختلاف التنوع واضح؟ فهذا يمكن أن أحمل معنى اللغة أو معنى الآية على كل تلك الأقوال بلا معارضة صحيح كان تقول والليل إذا عسعس عس إذا أقبل وإذا أدبر فكلاهما يصح ويصح حمل الآية عليه لأنه لا يحصل إشكال من هذا التعارض بخلاف لو قلت القرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فإن حملت على الطهر اختلف الحكم وترتب اختلاف كثير في الأحكام الشرعية ما لو حملت على القول الآخر القائل بالإيه بالحيطة واضح فالعبره بما يترتب على ذلك فإن سمح الحمل على الأقوال بما لا يفضي إلى الاختلاف في الأحكام فلا بأس أما إن أدى الحمل على القولين أدى وأضطى إلى اختلاف في الأحكام فلابد حينها من الترجيح لا بد أن نعين قولا ماذا يقول طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقوله يقول لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه في اختلاف التضاد وفي اختلاف التنو فإن المفسرين لهم ثلاث طرق فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف الأولى شكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال كتفسير الماوردي رحمه الله تعالى فتفسير الموردي وابن الجوزي فإنه يحكي أقوال آهل العلم في اللفظه أو في الموضع ولا يرجحه الطريقة الثانيه الثانية حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح كتفسير ابن عطية بأن يقول والقول الراجح من أقوال أهل العلم كيت لكنه لا, لا يفسر وجه الترجيح لا يذكر وجه الترجيح الطريقة الثالثة شكاية الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية يعني يبين الراجح ويبين كذلك القاعدة الترجيحية التي هي سبب الترجيح كتفسير الطبري والشنقيطي رحمة الله عليهم ومع أهمية هذا الموضوع فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات في مقدمات المفسرين وغيره وقد أشار إليه العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز كتاب اسمه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز حيث ذكر بعض القواعد الترجيحيه دون ذكر أمثلة لها وذكر المفسر محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي في مقدمه تفسيره عشر وجها في الترجيح اما استعمال القواعد الترجيحيه في ثنايا التفسير فقد يعني من الممكن أن يقدم المفسر قبل كتابه مقدمه يذكر فيها بعض قواعد التفسير قواعد الترجيح والغالب انه ياتي بالقواعد في ثنايا الكتاب في خلال الكلام وقد حاز قصب السبق فيها يعني حاز قصب السبق فاق خيره مثال, مثال يضرب لانه بيبقى في السبق ان خيلين إبلين فيبقى متحطنهم ايه قصبة اللي يروح الاول هو الايه يخدها فلذلك عبر بهذا على كل من سبق غيره وفاقه يقول فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبرية حمالته وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان الأول أن يذكر القاعدة الترجيشية بنصها عند ترجيح لقول في التفسير الثاني أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح به كقاعدة العبرة بعموم لا بخصوص السبب فإذا أتى قولان قول يعمل بخصوص السبب الذي نزلت من أجله الآية وقول آخر يعمم اللفظ فيدخل فيه كل ما اجتمله ذلك اللفظ فإنه يقول القول الثاني أرجح وقد لا يذكر القائد لكن معلوم أنه رجح بتلك القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللغ لا بخصوص السبب يقول فهو يرجح بناء على هذه القاعدة ولا نص عليها ونظرا إلى كون الإمام ابن جرير هو أول إلى كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في تفسيره بكسرة واضحة جدا فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد الاول هو الاول الأول معايا يا أخوانا معايا مع صلى الله عليه وسلم يقول غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها في آية إيه ها؟ هذا الظاهر إيه عام فيقول غير جائز أن ادعي الخصوص طالما وأن ظاهرها عام إلا بحجة يجب التسليم له أي أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه فلو جاء الخطاب يخاطب المؤمنين يخاطب المؤمنين يا أيها الذين امنوا لا يجوز الظاهر أنه يخاطب عمومه ذلك اللفظ فكل من درج تحت ذلك اللفظ يصح أن يكون مخاطبا فلا يجوز أن أخصص ذلك العموم إلا بحجة إلا بدليل أو بقرينة كما في قوله لا تعالى الذين قال لهم الناس ذكرناه من قبل الذين قال لهم الناس هذا لفظ عام والظاهر أن أجريه على عمومه إلا أنه اتى من القرائن ما يدل على تخصيصه الذين قال لهم الناس وهذه قصة حاصلة وقصد بالناس شخص واحد أو نفر قليلون وأن الناس الأولى بخلاف الناس الثاني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهناك محذر منذر وهناك ما قد حذر منه ولكن عبر بلفظ واحد الناس يبقى يقينا قاطعا أن الناس الأولى بخلاف الناس الثانية يبقى غير جائز ادعاء خصوص في آية عام عام ولا عام ها عام ظاهرها ولا ظاهرها ولا عام ولا عام طب ليه عام يبقى دي عام ولا عام اسمعني بس اد... غير جائز ادعاء خصوص في ايه عام صح كده عام ظاهرها و... ظاهرها هنا ايه ايوه وكأنك قلت ايه آه. نعم لبا. كما في قول الله تعالى أخرجنا من هذه القرية الظالم لوها الا إلا ادعاء خصوص في آية عام من ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها أي أن الخبر على عموم حتى يأتي ما يخصص مثال الثاني التأويل المجمع عليه هذه قواعد التأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن يعني إيه يعني عند ابن جرير يعني التفسير يعني التفسير فإذا قال التأويل المجمع عليه يعني ما أجمع على تفسيره فهو الاولى بالتفسير والاجماع عند ابن جرير يختلف عن الاجماع عند غيره قد يعتبر عنده بما ذهب إليه الجمهور، ويعتبره اجماعا ويسميه إجماع الحج القاعدة الثالثة الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوها دون بعض إلا بحجة إذا احتملت وجوها بالآية احتملت وجوها حتى وإن كانت متضاده كالقرب احتملت الطهرة واحتملت الحيضة لا يجوز لأحد أن يصرف وجها إلا بحجة فإن قبل وجها ورددت الآخر لابد أن يكون ذلك بحجة بدليل بقريدة أو غير ذلك القاعدة الرابعة إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من خارجه دون المجهول من معانيه يعني أن المعروف أولى بالتفسير وأن القرآن أتى بما يعرفه أهل اللسان معايا أخواننا فإذا جاء أمر يشكل أو يجهله أهل اللسان أو أمر وحشي يستوحشه أهل اللسان فإن ذلك أبعد في التفسير مما يعرفه أهل العربية القاعدة الخامسة أول التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم يعني إيه؟ يعني إذا رأيت تأويلة تفسيرات أقوال أقوال الآل العين فأول ذلك أول هذا بالصواب والترجيح ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلال يعني أن تجد دليلا يدل عليه من القرآن من القرآن نفسه يعني كان تجد أن عادة القرآن إذا ذكر مثلا الزين فإنما يقصد بالزين ما كان خارج ماهيه الشيء ولم يكن منها كما قال الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فزينة الأرض خارج ماهيتها ليست منها وإنما أخذت الأرض زينتها معاك يا أخوان يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأمر الله تعالى لبني آذب بأن يأخذ الزينة دليل على أن الزينة أمر خارج عنهم فإذا رضرت إلى قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن فزينتهن اختلفت أقوال آل العلم في البيان منها منهم من جعل الزين من ماهيه المراه جعل الزينة من جعل الزينة جزءا منها كاليد كالعين او مما يلزم ظهوره ظهور اذا ظهر يلزم من ظهوره ظهور جزء من بدنها كالخاتم كالكحل فإذا والوالقول نظ... الآخر افتياب الخارجية وغيره فلو نظرنا إلى عادة القرآن في استعمال لفظ الزينة وجدناه يستعمل الزينة فيما يكون خارج الشيء لا منه فبذلك نستبعد بعادة القرآن في استعمال لفظ الزينة نستبعد القول القائل أن الزينة هي الياس الكاف ما ظهر منها عادة العين أو غير ذلك لي لأن هذا لا يدل عليه ظاهر التنزيل القاعدة السادسة غير جائز تنقذ ظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته كأنت تدعي أن البقرة التي يؤمر بها في بذبحها في سورة البقرة هي واحد من الناس فضلا أن تكون عائشة رضي الله عنها كما يدعي الباطني أو الشيعة الرافضة أو أن تقول الصلاة مقصود المقصود بالصلاة هو حالة الإخلاص والصدق وحالة الجمعية مع الله تعالى مش مقصود منها إيه؟ ليس مقصودا منها الهيئة المعلومة الصلاة المعلومة فما الدليل على ذلك تخريف تزييف يأتي ويألف ويقول ويخترع ويفط ويضع ويصنف فما الدليل على ما الدليل أن المقصود من هذا الموضوع عرف المسلمون فالعرف الكفار أن نظر صلاة عند المسلمين يدل على هيئة معينة صحيح؟ أو الحجاب عند المسلمين حينما تفسر الحجاب بشيء آخر الحجاب الذي ترتديه المرأة المقصود بها مش الحجاب مقصود بها حجاب المقصود حجابها عن الفواحش مثلا أو عن الرذائل لكن الحجاب هو اللباس والرداء لا فمن أين أتيت كل إنسان يمكن أن يتخيل ما يريد لكن قد عرف الكفار أن أن الشجاعة أن المقصود من الشجاعة عند المسلمين هو ذلك الرداء الذي سترون مرة. سُلِّطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود الكلام. رأيت السباعي الحق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أول من القول بتفريقه واعتراض جملة بينه وبينه. يعني أن يكون الكلام مسلسلا مرتبا يبنى الثاني على الأول والثالث على الثاني هذا اولى من أن أفترض أن الجملة الأولى تتعلق بالثالثة وبينهما الثانية معترضة وإحنا قلنا رجحنا كما في قول الله تعالى إنه لكتاب كريم إنه لا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين. دئأت رعه. ان إننا رتجح من الأقوال اللي بها تكون هذه الآيات متساسلة مترابطة يتعلق بعضها ببعض. هذا هو أولى في الترجيح. فإذا قلت أن المقصود بالكتاب هو لوح المحفوظ. ذكر. إن أول قرآن كريم في كتاب مكنون وأن الكتاب المكنون هو اللي هو المحفوظ يبقى انا عملت إيه يبقى انا حطيت جملة اعتراضين ما بين جملتين يتعلق أحدها بالاخر لأنه انه لكرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسوء إلا المطهرون بمرتبطه باثنين ورح راجع تاني فاربعة تنزيله من رب العالمين مرتبطة بواحد لا أولى غير كده لأن الاسلوب العربي أبعد عن ذلك فلو آتى باعتراض دل ذلك على نكته لابد من الوقوف عليها وهذا دليل اهل العلم من جمهور الفقهاء على وجوب الترتيب في الوضوء بين اعضاء الوضوء في قوله تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالترتيب ان تعلق هذه الاعربات هذه الحركات متعلقة بانفلك لعب نسكواش. طب ليه جه المجرور برؤوسكم وبعدين أرجلكم؟ هذا أخلاق العهد. اثنين منصوبين، آه، اللي هو ايه ترسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم لكن أخر أرجلكم حتى أتى بها بعد المجرور وامسحه برؤوسكم. فيبقى عندي هنا. إشكال إيه الإشكال الأول إشكال شكلي ظاهري وده واضح للكل وإشكال إعرابي نحوي إني إني إني أرجلكم متعلقة إيه معمول إيه معمول الغاصل إيه اللي يقع عليها الغاصل مش الناس مظبوط؟ لأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم هذا هو المعنى وامسحوا برؤوسكم طب ليه أتى برؤوسكم بين مغسولين اتى بممسوح بين مغسولين يبقى دي لها نكتة ليست دلوا ايه وجه الدلالة من هنا انهم رأوا ان العربية لا تساعد على ذلك ان ما جاتش في نكته نكته بلاغية قموا عليها احكام فقهية هي اللي تخلي ان ممسوح يأتي بين مغسولين لان اصل اللغة لو ما كانش فيه اي نكتة بلاغية بني عليها اي حكم فقهي يبقى ياتي الكلام ايه المغسول الاول بعد كده الممسوح فلذلك ذهب الجمهور الى ان الترتيب ايه واجب يبقى المسح ابل لاس للرجل تمانية الذي هو اولى بكتاب الله عز وجل ان يوجه اليه من اللغات الافصح ان يوجه الي من اللغات الافصح الاعرف من كلام العرب دون الانكر الاجهل من منطقه يهودين اتكلمنا عنها ابل كده ها؟ لا تعرف لم ينبغي ان يحمل كلام الله على ابلغ وافصح ما يمكن من لسان العرض التاسع القاعده التاسعه غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض والشذوذ هنا المقصود بالشذوذ هو قله الايه القائدين به فاذا استفاض القول بأمر ثم جاء قول عن عالم اعتبر ذلك شاذا وبالتالي ما ينبغي أن يقابل قول القول المستفيد بين المسلمين بين علماء التفسير بقول إيه بقول شاذ بقول ايه القل بقول الندرة دي مما نص عليه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى نجد ذلك متناثرا في ثناء كتابه يقول المصنف ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها العبرة بعموم اللغة لا بخصوص السبب وهذا كثير اثنان الترجيح بدلالة السياق ودلالة السياق فقه باب من الفقه واسع جدا باب من الفقه واسع جدا بدلالة السياق يعني بدلالة السياق كما في قول الله تعالى إنما, إنما أنت منذر ولكل قوم هات إنما أنت منذر إنما هنا تفيد الحصر فصفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في النذارة وإنما له صفات أخرى كالبشارة مثلا فلما حصر هنا وإنما تفيد الحصر لكنها تفيد حصرا مطلقا او حصرا نسبي وهنا الحصر نسبي يعني الحصر النسبي عرفت منين بالسياق ان سياق الكلام موجه الى الكفار الذين طلبوا آية وما ينبغي لهم ان يطلبوا آية فقد جاءهم الرسول الذي يعرفون صلى الله عليه وسلم والذي كانوا يصفونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وجاءهم بما يعرفون صدقه من آيات الله المبين من آيات الله من كتاب الله المبين صحيح فإذا بهم يجحدون ذلك ويدفعون ويعارضون ويطلبون آية من الله تعالى فجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا لحال التبكيت والتشنيع والتحذير أنكم ما قبلتم ذلك وكفرتم به وجحدتم بهذه الآيات البينات الباهرة فإذا بكم تطلبون شيئا من إيه السماء تنشق الأرض مش عارف إيه سحابة عمل إيه كل هذا الكلام هذا عندكم أبيا من هذا الكتاب المبين من هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فكان الخطاب محصورا في النظارة تهديد فيبقى انما انت منذر كان تهديدا ايه اللي عرفني ده السياق سياق الكلام هو اللي عرفني انما دي كانت الحصر المطلق ولا الحصر الايه النسبي يعني تفرق كتير بالاثنين معايا يا اخوانا ممكن برضو قل أجد في ما أُحِي إليه على من على محرماً على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مزبوح أو لحم خنزير آخر الآن استدل بها بعض أهل العلم على حصر المحرمات من المطعومات في, في هذا وهذا لا يصح لي لماذا لأن هذا إنما جاء في سياق الرد على هؤلاء الكفار الذين حرموا أشياء فكأنما قال لا يوجد محرم لا يوجد محرم مما قلت، فكان المقصود ليس حصرا مطلقا وإنما المقصود في مقابل ما ادعوه وأبلغ من ذلك وأفرح ما استدل به الملكية على عدم جوازي أكلي لحم الخيل بقول الله تعالى سوره النحل والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه ها لتركبوها وزينة تمام فلم يقل لتاكلوه وهذا موضع امتنان وموضع الامتنان يناسبه العموم ليه أنت تريد أن تمتن فتريد أن أن تأتي بكل وجه من الامتنان مش لما يرد أمتنة علي عليك دنا علمتك كذا دنا تتكذن أكلتك كذا بفضل إيه اعدد هذا ما اقتصرش على وعد منهم فالملقيين هذا من لطيم الاستدلال والاستنباط إنهم رأوا طبعا زبش الخيل مني عنه لكن مش لأجل ان اللحم بتاعه لا يذكر أن لحمه لا يذكى لكن هو قابل للتذكية ولحمه يؤكل فهو من مأكول اللحم لكن الناهي عن ذبحه لأمر آخر عند جمهور العلماء فجمهور العلماء ناهوا عن ذبحه لأنه إذابت القتال وغير ذلك لكن أجازوا أكله أكل لحمه بخلاف الملكي لهم ما جعلوه مأكول اللحم ليه استجلالا فيه لهم قالوا ده في حظ ففائدة الذي امتنى الله عز وجل بي علينا هو ان الخلق ذي تركبه فقط فقط مفيش قضية الاكل لكن بالسياق المقصود مش كده السياق ان ما اتى شوف ايه والخيلة والبغانة والحمد. طبعا في ادلة اخرى تدل على ذلك لكن نحن نتكلم في الدليل نفسه هل في دليل ما يأتي قلما تجد دليلا لا تحمله قرائنه على الوجه الصحيح بس عايز ايه عايز تدقق هنا وَالْخَيْلَ والبغال وَالْحَمِيرَ لتركبوها وَزِينَ ما ينفع ان انا آتي تقول لي تاكلوها لوجود ايه لوجود لان الحمير والبغال حرمه الحمير معلوم والبغال لانها بين ال... و... ما بين الحمار والخيل وال... وهذا ايضا يحضر لانه يغلب فيه جانب الحرص كما هو معلوم معايا اكوانا صوتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان السياق يدل كذلك كنت في السياق تدل على ان مش المقصود ان انا اعدد الفوائد والمنافع الموجودة في الخير لا ده المقصود ان انا اعدد الفوائد والمنافع المناسبة للسياق الذي اتى ثم صورة النحي مكية ولا مدنية مكية وكانت مسألة التحليل والتحريم في قضايا الذبائح أمور مدنية أكثر منها إيه مكية في سوره الانعام دي سورة مدنية ولا مكية مكية مع ذلك اتى فيها الخطاب بايه بالمحرمات من المطعومات مش كان المقصود تعديد المحرمات لا المقصود كان المعنى العقدي المرتبط بالمحرمات انهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لله فهو يصل للشركائين وما كان للشركائين فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل, يصل للشركائين فهذا هو المقصود من الكلام المقصود هو أن أظهر الخلل العقدي في تلك الشراء لأن كل شريعة حتى وان كانت فقهيه مرتبطه بيه مرتبطه بأصول العقدي يا إخواننا فالذي يحل ويحرم هو الله رب العالمين فالمقصود هنا من سوره الانعام مش بيان, مش بيان تفصيلي لما يحل وما يحرم موضوع المطعومات والمأكولات وانما المقصود منه ايه الجانب العقدي في قضيه من الذي يحل ومن الذي يحرم ولذلك سوره الانعام من أكثر السور الذي قال قل قل قل قل أني لم آتي من عند نفسي وإنما أمرني به ربي هذا هو المقصود معي يا أخوانا إيه اللي دخلنا هنا آه بداية السياق بداية قلنا باب واسع من الفقه باب واسع من الفقه من لا يحسن لا يحسن الاستنباط لا يحسن قضية الفقه يقولوا وبعد في هذه بعض القواعد طيب نسيب الفقرة دي والمراضي في هذا النبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفد منها في ترجيش الأقوال ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحاته دي نقطة قد أشرنا إليها من قبل دايما لما تأتي تتكلم عن أفض أو قاعدة واضرب لك مثال فتنشغلش مع المثال لو قاعدة فقهية بيجد لك أمثلة فقهية جائز او مش جائز حلال او حرام ما تنش غيرش بالقابل المثال الفرعي لا ده هو اراد ان بالمثال ده تفهم هذه القاعده كذلك اي حتى وان كان خطا يعني كان مرجوحا كان ضعيفا حتى وان كان خطا خطا يعني محظورا شرعا احيانا قد يستعمل ويصح به المثال لكن احنا قلنا ايه في الاشعار انت تفتح اي كتاب بتاع لغة بتاع لغة عربية بيستدلوا على اللغة بايه على النحو والصرف والجداد ايه باشعار الجاهلي صح كده وفيها ايه وفيها من المحظورات الكثير صح يقولنا تجد يستدل بقوله من القايسك وكل لغازا صريح قلت هاتي ناوليني تميلت علي قضيما الكشف ريا المخلخين وده مش حرام لكن تجد مكتوبا في كتب الأئم يستدلوا بها على لغة العام لأن أمسي في المثال وأقول كيف يأتي به أمسكش بالمثال حتى وإن كان المثال يقصد بالتوضيح القاعدة يا أخواننا يقول ثم إن المثال قد تتنازع قاعدتان ويصلح ان أن يكون مثالا لهما، وقد يترجح قول بأعمال قاعده وترجح آخر بأعمال قاعدة أخرى. ليه؟ لأن هذه هذه الأمثلة هذه الأمثلة هي أكثر من أنا دلوقتي لو قلت إيه؟ لو قلت زيد متسوق عمرو ناجح هل عمر مفيش فيه اي صفة غير النجاح لا عمر ده انا بقى لو نزلت التفصيلة حاجات حاجات كتير فيها ايه اللي بقى ويعمل منها قاعده حقول ايه من ذاكر نجح بحبصها مثال عمر ذاكر فنجح عمر ده متزوج كبير صغير شغال فقير ثري شيء كتير جدا عمق فممكن قاعده تانية بتكلم فيها في المال مثلا حاجه ان هو بيذاكر بينجح لكن هو فاشل في موضوع الفلوس مثلا تعمل قاعده اجد انه هو مندرج سلبا تحت قاعده اخرى مع انه ايجابيا تحت القاعده الاولى طب ايه ده ايه التنازع ده ايون ان مفيش ابدا مثال مثال ومساله فرعيه لا وجه واحد فقط القاعدة دايما بتتناول وجها واحدا لأن القعدة تجريدية بالدرجة. لما يقول لك إيه؟ لما يقول لك مثلا في المثال اللي قاله القاعدة اللي قالها مثلا في اللي احنا فصلناها الصنادي بتاعت ايه الحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أو من القول بتفرقي واعتراض جملة بينه وبين. ماشي كده؟ لما نقول عود الضمير على على أقرب مذكور اولى من عوده على الأبعد دي قاعده برضه حاجة لو أعملت القاعدة دي في المثال ده هتأدي النتيجة عكس لو عملت القاعدة التالية في نفس المثال يبقى نفس المثال ده ليه لأنه لأن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين لو انا نظرت من دي لا من الا المطهرون وفسرت في هناك من يكون هناك المكنون يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك على يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يبقى أنا كأنني عملت إيه كأنني عملت خليفة القاعدة الأولى القاعدة اللي بتقول بالقاعدة بتقول أقل من الاعتراض دايما نوصل بأمك بنا هنا بقى ما أقلتش من الاعتراض البلاد ما تبقى أي واحدة معطارضة أقلتهم إيه أيدي أنتوا معايا أخوانا معايا كما في قول الله تعالى مثلا من سورة النور يسبح له ما في السماوات ما في السماوات والأرض والطير صافت كل قد علم صلاته وتسبيح كل قد علم صلاته وتسبيح قد علم من الفاعل ضمير عائد عليم لو عد... عدت على الطير كل قد علم صلاته وتسبيح يبقى يبقى عادت هذا الضمير على الطير مظبوط؟ يبقى كإن الكلام كل طير وكل ما في السماوات والأرض علم صلاته لله وتسبيحه لله الكلام صحيح مضبوط الزواج صحيح أعملت فيها القاعدة اللي بتقول إن الضمير حيعود على الأقرب مذكور ما أمكن الضمير أنا مستتر من الظاهر فعاد على الأقرب مذكور إيه أقرب مذكور؟ الطين قول الآخر الوجه الثاني والذي يحتمله ايضا يقول لا ما هو أصل الكلام الكلام عن إيه عن الله تعالى ففي قاعده ثانيه إن حمل الكلام على موضوعه أولى من حمله على فروعه إيه رأس الموضوع اللي بنتكلم عنه عن الله تعالى صحيح كده؟ فبالتالي انا هعملها كده كل قد علم الله صلاته وتشبيه واشه صحيح واشه صحيح في قاعدتي المثال الواحد ينفع هنا وينفع هنا فيضطر ان انت ترجح احد القاعدتين او تجيب قاعدة تلتة ترجح في قاعدة تلتة او في قاعدة تلتة ان الانشاء التأسيس اولى من التكرار والتأكيد ايه بعدها والله عليم بما فعلوا فكأنك قلت لو انت حملتها على الطير كل ما في السماوات وكل ما في الارض وكل الطير كل يعلم صلاته لله وتسبيحه لله وروحت جايب معنى جديدا جديد جديد اتيت بمعنى جديد ايه معنى جديد ان الله يعلم ما فعلوا لكن لو قلت بالوجه الآخر يبقى أن الله يعلم صلات هؤلاء وتسبيحهم والله يعلم ما يفعلون كان تأكيدا كان تكرارا فالأصل عندي التأسيس والإنشاء فيقدم على التكرار والتأكيد فترجح يؤدي إلى الإنشاء والتأسيس على ما يؤدي إلى إيه اللي ادى الى تاسيس والإنشاء المعنى الجديد إيه اللي ادى إليه ان أنا احمل الضمير على على ما في السماء وما في الارض وعلى الطير هذه قاعده ثالثه شوفي المثال يعني ممكن ينفع الايه موضع الواحد ينفع الاكثر من ايه من قاعده نعم القواعد الترجيحيه بيصنفها هي صنف واحد ما يتعلق بنا بالعموم في القران مين ما يتعلق بنا بالسياق القرآن شوف هي عد ايه 16 ايه 16 مش قاعده ده تصنيف القواعد يعني ما يتعلق بالعموم قواعد كتير قوي علاقه بالعموم اتنين يتعلق بثلاثه فيها تحتاج وكذا هو بيصنف القواعد ننزل طيب وفي ما يتعلق بالعموم في القرآن ما في اخر الصفحه عجب مئة كله ها؟ بعد الستاشر ما يتعلق بالعموم في القرآن وفيه قاعدتان الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه باء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شرح القاعدتين مع الأمزل القاعدة الاولى بتقول ايه بتقول الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه يعني ايه عموم تصطلاح ان اللفظ ده العرب لما ألفوا لما وضعوا وضعوا قصدوا به كل مفردة كل جزئية كل ما يمكن ان يتصف بذلك اللفظ دخل تحت فاذا قالوا مثلا الناس دخل فيه ايه كل ما يمكن ما ينفعش تقول لي قصد الناس بشيء حاجة لازم دليل يقول لي كيف معايا ده معنا القاعدة إذا قلت المسلمون ده مفضل ايه يبقى كل ما يمكن ان يدخل انه يقتاصف ان ينفع يدخل تحت عبائة المسلمين دي كل مخاطب بهذا النص إلا ان يأتي دليل يقول لي لا ده مخصوص بشيء معين معايا يا اخوانا مخصوص بيش يوم عايز يقول لك إن أبقى العموم على حالتي أنا ده الأصل عندي ما دياش المراد ما تخصصش العموم إلا بدليل أو قرينه يقول كله بثقة مع ما مع ثقة وينعني إيه؟ تقوى قو عام يشمل كل بما فيها طبعا الخبر على عمومي حتى يأتي ما يخصص أخبار الله في القرآن تأتي في كثير من الأحيان عامة غير مخص يعني الخبر في عندي خبر وين وين شاء فهذه الأخبار هذه السياقات الخبرية على عمومه يقول وقد يذكر بعض المفسرين أقوالا هي في معناها مخصصة لهذا العموم فيقال في مثل هذا الخبر على عمومه حتى يأتي ما يفصص مثاله قوله تعالى ووالد وما ولد ووالد لفظ ايه كل ما ي... كل, و... كل ما يتصف بهذا ووالد وما ولد هذا الخبر يندرج تحته كل ما يمكن ان يكون والدا وكل ما يمكن ان يكون مولودا صح كده لو انت جيت ورحت قلت المخصوص فلان او فلان او صفه معينه يبقى نجا أقول لك لا الخبر يبقى على عمومه حتى تأتي أنت بالدليل على التفصيل قيل آدم وولده وقيل إبراهيم وولده وقيل عام في كل والد وما ولد قال ابن جرير الطبرية رحمه الله تعالى والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عم كل والد وما ولد وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم له من خبر أو عقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوص فهو على عمومه كما عمه واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ خلصت؟ ما تديش تخصص من غير دليل من غير حج حجة دي إما تكون خبر يعني نص آخر كأن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم والد وما ولد بإيه بآدب مثلا أو عقل عقل زي دي. زي ما قلنا إيه ها تدمر كل شيء ها بأمر نبيه فالعقل هنا يقتضي ما ينفعش تضبوط أو يقرب من العقل الناس يضينا قال يوم الناس إن الناس قد جمع لكم فلازم إن الناس دي غير الناس إيه غير الناس دي يعني دلوقتي في فرق التخصص يعني إيه يعني هو آن دلوقتي إذا جاء وقال ووالد وما ولد يعني آدم وولده لو كان يقصده مثالا لوالد بآدم ومثالا لما ولد بولد آدم خلاص لا بأس يبقى ده مش تخصيص هو هيديك المثال زي ما واحد يجي يقول لي يعني ايه كذا اقول له كذا ادور على مثال اقول له دي السياره يعني ايه السياره يعني, يعني اشاور على عربيه بره فعاله المقصود ان كل هي هي دي منحصر لفظ السيارة في لا انا بضرب له ايه مثال. فالمثال غير التخصيص لكن لو قصد ان والده محصوره المعنى بتاعها فين؟ في آدم او في ابراهيم يبقى أقول له لا لازم ايه لازم من دليل في هذه المسألة لابد من دليل حتى احصر اخصص هذا العبور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم طبعا قاعدة قاعدة تشبه أن تكون عامة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا قيل في آية إنها نزلت في كذا فهذا لا يعني أنها تقصر على هذا السبب بل المراد هنا الألفاظ ولذا تعمم هذه الألفاظ وإن كان السبب خاصا مثال قول, قول تعالى ان شانئك هو الابطر شانئك شانئك ده لفظ عام لفظ عام ولا لفظ عام اقتصاد العموم ايه شان المضار صح كده قيل نزلت في العاص بن وائل قيل نزلت في عقبه ابن ابي معيط وقيل نزلت في جماعه من قريش قال ابن جرير الله تعالى واولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن مضغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المنقطع عقبه فذلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه يبقى ينفع لمن تقول ده على كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في زماننا هذا طب ليه بالقاعدة لبنؤولا دي القاعدة لبنؤولا دي هي التي تعذى بها الشكر حتى شمل كل ما يمكن أن, أن يشمله اللفظ معايا يا أخوانا قضية اللفظ دي قضية جليلة قضية فيها من من الإعجاز إن اللفظ زده هذا اللفظ لما وضع زي بالضبط ما تبقى شايف ذات أصادق أو إنسان أصادق والإنسان لدي صفات لين لكتلة لحجم لأثر في محاولة كل ذلك بهذه اللفظ يعتبرها يعتبر اللفظ لها ثقل لها حج لها كتنه لها أثر لها صفات ونعوت زي السواد للغراب ما تنفعش غراب بدون ما يكون اسود فما ينفعش انت تتخيل غراب بدون صفاته صح كده ما ينفعش اتخيل ذات بدون صفات ولا صفات بدون بدون ذات ولذلك كانت كان كان من إن القول بتعطيل الصفات عند المعتزله قول لا يخرق الشرع وإنما يخرم العقل وهم من قدسوا العقل وقدموه على النقل لكن هم يعني إذا تجاوز الشيء حتى انقلب إلى ضد صح كده لأنه هم تصوروا ذاتا بغير الصفات ورادوا يتفزلكوا جئوا عموها فقالوا هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بك وهكذا يعني انت أثبت ونفيت يعني شيء غير معقول ما يا أخوانا شيء غير معقول فالمقصود ان لا تتصور الزات بغير صفاته. فالشئ الزات موجودة إلا ولها كتلة لها حجم، لها أثر صح كده مزبوط يا اخوانا ها أنا لي بس ما أنتن بره القوبلة فاللفظ يعتبر كده اللفظ العربي ده اللفظ لحجم لثقل لكتلة لأثر بصفات ونوع من ذلك أنه يدل على العموم يعني كأنك جبت لفظ عملته عباية واسعة وتندا كبيرة جدا, جدا جدا دخلت تحتها كل من يصلح كتبت على التنزة دي أو عملت دار واسعة وكتبت على بابك كل أولابس احمر يدخل كل رجل طويل يدخل كل انثى تدخل هنا يبقى أنت الدار دي أنت متصور أن يكون فيها كل من من كتب اسمه على بابها صح؟ ده اللفظ أنا عايز أتعامل مع اللفظ كده. جميل جدا أنت تقدر الألفاظ تقدر اللفظ في نفسه وتقدر اللفظ في تركيب الجملة وتقدر اللفظ في تركيب جملتي في السياق العام اللي يحسن ده يحسن مش هيحسن العربية هيحسن الفقه والاستنباط صديقته مع النبي صلى الله عليه وسلم فشوف إن شانئك والأبطر شانئك هنا لفظ عام كإنك بني الدار دخلت في كل كل من ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من حصل له بغض للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل جوه دي بقى من حقه يدخل جوه مش من حقه بقى غضب عنه حيدخل فيجي عليه الايه يجي عليه الحب ان نشانك هو الابد مثال اخر قوله تعالى او كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالعبرة بعموم الظر لا بخصوص السبب يبقى هذا الكلام لا يتناول منافقين زمان النبي صلى الله عليه وسلم فحسب وإنما يتناول كل منافق إلا أن الله والأرض ومن عليه، معايا يا